بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم أبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب منار السبيل في شرح الدليل للعلامة ابن ضويان رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الثاني عشر يقول رحمه الله كتاب البيع وهو جائز من الكتاب والسنة والإجماع لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق متفق عليه وينعقد لا هزلا أما الهزل بلا قصد لحقيقته فلا ينعقد به لعدم الرضا وكذا التلجئ لا حديث وإنما لكل امرئ ما نواه بالقول الدال على البيع والشراء وهو الإيجاب والقبول فيقول البائع بعتك أو ملكتك ونحو ذلك ثم يقول للمشتري ابتعت أو قبلت أو اشتريت ونحوها وبالمعاطات كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما ولم يبين كيفيته فيجب الرجوع فيه إلى العرف والمسلمون في أسواقهم وبيعاتهم على ذلك ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم على عن أصحابه استعمال الإيجاب والقبول ولو اشترط ذلك لبينه بيان عامة وكذلك في الهبة والهدية والصدقة فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه استعمال ذلك فيها قاله في الشرح شروط البيع وشروطه سبعة أحدها الرضا لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وحديث إنما البيع, إنما البيع عن تراض رواه ابن حبان فلا يصح بيع المكره بغير حق فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صحة لأنه حمل عليه بحق الثاني الرشد يعني أن يكون عاقد الجائز التصرف لأنه يعتبر له الرضا فاعتبر فيه رشد كالإقرار فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذر وليهما فيصح لقوله تعالى وابتلوا اليتامى معناه اختبطوهم لتعلموا رشدهم وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليهما وينفذ تصرفهما في اليسير بلا إذن لأن أبا الدرداء اشترى من صبي عصور فأرسله ذكره ابن أبي موسى وغيره الثالث كون المبيع مال وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة كالماكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء لقوله تعالى وأحل الله البيع وقال اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا ومن عربي فارسا ووكل عروة في شرائشات وباع مدبرا وحلسا وقدح وأقر أصحابه على بيع هذه العيان وشرائها فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة لحديث جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام الحديث رواه الجماعة وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال لا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن طواه الجماعه ولا يصح بيع الكلب عندنا مطلقا وكذا الميته حتى الجلد ولو قلنا بطهاره بالدباغي افاده والدي امتع الله به امين الرابع ان يكون المبيع ملكا للبائع او ماذونا له فيه وقت العقد من مالكه او الشارع كالوكيل وولي الصغير وناظر الوقف ونحوه لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك رواه الخمسة قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافا فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد لأنه غير مالك ولا ماذون له حال العقد وهو مذهب الشافعي وابن المنذر وعنه يصح مع الإجازة وهو قول مالك وإسحاق وأبي حنيفة وإن باع سلعة وصاحبها ساكت فحكمه حكم ما لو باعها بغير إذنه في قول الأكثرين قاله في الشرح الخامس القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو قادر على تحصيلهما لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق رواه أحمد ولمسلم عن أبي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وفسره القاضي وجماعة بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر الثالث معرفة الثمن والمثمن لأن جهالتهما غرر فيشمله النهي عن بيع الغرر ومعرفته إما بالوصف بما يكفي في السلم في فيما يجوز السلم فيه خاصة فيصح البيع به ثم إن وجده متغيرا فله الفسخ قاله في الشرح أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير لا يتغير فيه المبيع عادة لحصول العلم بالمبيع بتلك المشاهدة السابع أن يكون منجزا لا معلقا كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد لأنه غرر ولأنه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح قاله في الكافي ويصح بعت وقبلت إن شاء الله لعدم الغرر ولأنه يقصد للتبرك لا للتردد ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه كهذا العبد وثوب ونحوه صح في المعلوم بقسطه من الثمن لصدور البيع فيه من أهله وعدم الجهالة لإمكان معرفته بتقسيط الثمن على كل منهما وبطل في المجهول للجهالة فإن تعذر معرفة المجهول كبعتك هذا الفرس وحمل الأخرى بكذا ولم يبين ثمن المعلوم فباطل بكل حال قال في شرح لا أعلم فيه خلافة فصل في موانع صحة البيع ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد وقال في الشرح يكره والبيع صحيح وكراهته لا توجب الفساد كالغش والتصري وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. دليل على صحته انتهى ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر لأن الذي لأنه الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم فاختص به الحكم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وأنه يقتضي الفساد وأما النداء الأول فزاده عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس وكذا لو تضايق وقت المكتوبة أي فلا يصح البيع ولا الشراء قياسا على الجمعة ولا بيع العنب والعصير لمتخده خمرا ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار ولا بيع السلاح في الفتنة ولأهل الحرب أو قطاع الطريق لقوله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوان ولأنه عقد على عين معصية الله تعالى بها فلم يصح كإجارة الأمة للزنا والزمر ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة قاله أحمد ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه لأنه لا يجوز استدامه الملك للكافر على المسلم إجماعا قاله في الشرح لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فإن كان يعتق عليه كأبيه وأبنه وأخيه صح لأنه وسيل إلى وسيلة إلى حرية ولأنه ملكه لا يستقر عليه بل يعتق في الحال ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة اعطيك مثله بتسعة لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا شراء على شرائه كقوله لمن بيع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة للحديث السابق لأن الشراء يسمى بيعا فيدخل فيه لأنه في معناه ولما فيه من الإضرار بالمسلم وهو محرم وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح فحرام لحديث أبي هريرة مرفوعة لا يسوم الرجل على سوم أخيه رواه مسلم ويصح العقد لأن المنهي عنه السوم للبيع فإن وجد منهما يدل على عدم الرضا لم يحرم السوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد حسنو الترمذي قال في الشرح وهذا إجماع لأن المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمزايدة وبيع المصحف حرام قال أحمد لا أعلم في بيع المصاحف رخصة وقال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها قال في الشرح وممن كره بيعها ابن عمر وابن عباس وأبو موسى ولم, يعرف ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم ويصح العقد لأن أحمد رخص في شرائه وقال هو أهون فإن أبيع على كافر لم يصح لواية واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم رواه مسلم فلم يجز تمليكهم إياه وتمكينهم منه والأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام لأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطأها قبل استبرائها قال ما كنت لذلك بخليق وفيه قصة رواه عبد الله بن عبيد بن عمير ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه فوجب الاستبراء قبل البيع ويصح العقد لأنه يجب الاستبراء على المشتري لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام أوطاس أن توطى حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضا رواه أحمد أبو داود ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب لأنه قبضه على وجه الضمان ولا بد قاله في القواعد وكذلك المقبوض على وجه الثوم قال ابن أبي موسى إن أخذه مع تقدير الثمن ليريه فإن رضوه ابتاعه فهو مضمون بغير خلاف قاله في القواعد ويضمن بالقيمة نص عليه في روايه ابن منصور وأبي طالب وقال أبو بكر عبد العزيز يضمن بالمسمى واختاره الشيخ تقي الدين باب الشروط في البيع وهي قسمان صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد الشروط الصحيحة فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى الآية أو رهن أو ضمين معينين لأن ذلك من مصلحة العقد أو شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما او الامة بكرا او تحيض والدابة هملاجة او لابونا او حاملة والفهد او البازي صيودا فان وجد المشروط لزم البيع لصحة الشرط قال في الشرح لا نعلم في صحته خلافة وإلا فللمشتري الفسخ لفقد الشرط ولحديث المسلمون على شروطهم وقال شريح من من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه ذكره البخاري او ارش فقد الصفة المشروطة إن لم يفسخ كارش عيب ظهر عليه وإن تعذر رد تعين أرش كمعيب تعذر رده ويصح أن يشتري البائع على المشتري منفعه ما باعه مدة معلومة كسكن الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين نص عليه لحديث جابر رضي الله عنه أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جمل واشترط ظهره إلى المدينة متفقون عليه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 والفاسد المبطل كشرط بيع اخر او سلف او قرض او إجارة أو او أو او صرف للثمن وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه في الحديث وهذا منه قاله احمد ولحديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع رواه ابو داود والترمذي وصحها وكذا كل ما كان في معنى ذلك بمثل بعتك هذا على ان تزوج ابنتك او ازوجك ابنتي أو تنفق على عبد أو دابة لأنه شرط, شرط عقد في عقد فلم يصح كنكاح الشغار وقال ابن مسعود صيف صفقتان في صفقة ربع وهذا قول الجمهور قاله في الشرح وإن شرط أن خسارة عليها أو متى نفق المبيع وإلا رده أو أن يبيعه أو لا يهبه ولا يعتقه أو إن عتق فالولاء له بطل الشرط وحده لقوله صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط متفق عليه والبيع صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد وللبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن وللمشتر الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشترط قاله في الشرح حكم بيع ما يزرع، ومن باع ما يزرع على أدنه عشرة فبان أكثر أو أقل صح البيع والزيادة للبائع والنقص عليه ولكل الفسخ لضرر الشركة ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى أو يرضى المشتري باخذه بكل ثمن في الثانية فلا فسخ لعدم فوائد الغرض وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار والزيادة للبائع والنص عليه لعدم الضرر قال معناه في الشرح باب الخيار وأقسامهم سبعة أحدها خيار المجلس ويثبت للمتعاقدي من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكرار لأن فعل المكره كعدمه ويثبت في البيع عند في البيع عند أكثر أهل العلم ويروى عن عمر وابنه وابن عباس وابي هريرة وابي برزة الاسلامي لحديث البيع بالخيار ما لم يتفرق متفق عليه ما لم يتبايع على اللا خيار فيلزم البيع بمجرد عقد او يسقطه بعد العقد فيسقط لان الخيار حق للعاقد فسقط باسقاطه وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وفي لفظ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع متفق عليهما وينقطع الخيار بموت احدهما لان الموت اعظم الفرقتين لا بجنونه في المجلس وهو على خياره اذا افاق حتى يجتمع ثم يفترق وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوع وفيه ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله رواه النسائي والاثرم والترمذي وحسنه ومروي عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع محمول على أنه لم يبلغه الخبر الثاني خيار الشرط وهو أن يشريط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت المدة بالإجماع قاله في الكافي لحديث المسلمون على شروطهم ولم يثبت مروي عن عمر من تقديره بثلاث وروي عن أنس خلافه قاله في الشرح لكن يحرم تصرفهما في الثمن والثمن مدة الخيار إلا بما يحصل به تجربة المبيع إلا أن يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه ويبطل خياره كالمعيب وينتقل الملك من حين العقد للمشتري لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع رواه مسلم فجعل المال المبتاع باشتراضه وهو عام في كل بيع فيشمل بيع الخيار فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقد له ولو أن الشرط للاخر فقط ولو فسخ البيع لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان رواه الخمسة وصححه الترمذي ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضائه لأنه عقد جعل إلى اختياره فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق ونقل أبو طالب له الفسخ برد الثمن وجزم به الشيخ تقي الدين كشفيع وصوبه في الإنصاف ويحمل كلام من أطلق عليه فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما لألا يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشروطة ويسقط الخيار بالقول لما تقدم وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة من أو لمس لشهوة لأن ذلك دليل على الرضا وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط وإلا لم ينفذ لأن لأن علاق البائع لم تنقطع عنه إلا عتق المشتري لقوة العتق وسرايته الثالث خيار الغبن وهو أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة وقيل يقدر بالثلث اختاره أبو بكر وجزم به في الإرشاد لقوله صلى الله عليه وسلم ثلث وثلث كثير وظاهر كلام الخراقية أن الخيار يثبت بمجرد الغبن وإن قل والاولى أن يقيد بما يخرج عن العادة قاله في الشرح فيثبت الخيار ولا ارش مع الامساك لأن الشرع لم يجعله لا ولم يفوت عليه جزء من المبيع يأخذ الارش في مقابلته وله ثلاث صور أحدها تلقي ضكبان لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار رواه مسلم الثانية النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغر المشتري لنهيه صلى الله عليه وسلم عن النجش متفق عليه والشراء صحيح في قول, أكثر في قول أكثر العلماء لأن النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد لكن له الخيار مع غبن قال معناه في الشرح الثالثة المسترسل وهو من جهة من جهل القيمة من بائع ومشتر ولا يحسن يماكس فله الخيار إذا غبن لجهله بالنبيع أشبه القادمة من سفاره الرابع خيار التدليس وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر فيحرم لقوله في صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ويثبت للمشتري الخيار في قول عامة أهل العلم قاله في الشرح لحديث أبي هغيرة مرفوعا لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر متفق عليه وكل تدليس يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصرية قاله في الكافي حتى لو حصل التدليس من البائع بلا قصد قاله القاضي لدفع ضرر المشتري أشبه العيب الخامس خيار العيب والعيوب النقائص الموجبة لنقص المالية في عادة التجار ويحرم على البائع كتمه لحديث عقبة من عمل مرفوعة المسلم أخ المسلم ولا يحل المسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له رواه أحمد وأبو داود والحاكم فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد لأن الملك ينتقل عنه باختياره الرد فتعلق به حق التوفية ويرجع بالثمن كاملا لأنه بدل الثمن ليسلم له مبيع ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له فثبت له الرجوع بالثمن كما في المسرات وأما النماء المنفصل كالكسب والأجرة وما يهاب له فهو للمشتري في مقابلة ضمانه لا نعلم فيه خلاف قاله في الشرح. وبين امساكه ويأخذ الارش لان الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن فاذا لم يسلم له كان له ما يقابله وهو الارش والارش قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه نص عليه ومن اشترى ما يعلم عيبه او مدلسا او مصرا أو مدلسا أو مصرا وهو عالم فلا خيار له لا, لا نعلم فيه خلاف قالوا في الشرح ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصا وقال في الشرح وإذا زال ملك المشتري بعتق أو موت أو وقف أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب فله الأرش وبه قال مالك والشافعي وكذا إن باعه غير عالم بعيبه انتهى ما لم يكن البائع عالم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له نص عليه لأنه غر المشتري وخيار العيب على التراخي لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير وقال الشيخ تقي الدين يجبر المشتري على رده أو أخذ أرشه لأن البائع يتضرر بالتأخير لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة قال في المنتهى وشرحه فيسقط رد كأرش لقيام دليل الرضا مقام التصريح انتهى وقال في الشرح قال ابن المندر لأن الحسن وشريحا وعبيد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثورية وإسحاق وأصحاب الرأي يقولون إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره وهذا قول الشافعي ولا علم فيه خلافه انتهى وقال في الفروع وان فعله عالما بعيبه او تصرف فيه بما يدل على الرضا او عرضه للبيع او استغل فلا اي فلا ارش ذكره ابن ابي موسى والقاضي واختلف كلام ابن عقيل وعنه له الارش وهو اظهر لادنه وان دل على الرضا فمع الارش كامساكه اختاره الشيخ قال وهو قياس المذهب وقدمه في المستوعب انتهى ولا يفتقر الفسخ الى حضور البائع كالطلاق ولا لحكم الحاكم لانه مجمع عليه فلم يحتج الى حاكم كفسخ المعتقة للنكاح قاله في الكافي والمبيع بعد الفسخ امانة بيد المشتري لحصوله بيده بلا تعبد لكن قصر في رده فتلف ضمنه لتفريطه الاختلاف في حدوث البيع وإن اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول المشتري بيمينه لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت فيحلف على البت أنه اشتراه وبه العيب أو أنه ما حدث عنده ويرده وعنه القول قول البائع مع يمينه على البت لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقدي ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ والبائع ينكره قضى به عثمان رضي الله عنه وهو مذهب الشافعي واستظهره ابن القيم في الطرق الحكمية وان لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة والجرح الطري قبل بلا يمين لعدم الحاجة إليها السادس خيار الخلف في الصفة فإذا وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ وتقدم في السادس من شروط البيعة ويحلف إن اختلف لأنه غارم قاله في الشرح السابع خيار الخلف في قدر الثمن فإذا اختلفا فإذا اختلفا في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ويتفاسخان وبه قال شريح والشافعي ورواية عن مالك لحديث ابن مسعود مرفوعة إذ اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعه أو يترادان رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وزاد فيه والبيع قائم بعينه ولأحمد في رواية والسلعة كما هي وفي لفظ تحالفا وروي عن ابن مسعود أنه باع من الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة فقال بعتك بعشرين ألفا وقال الأشعث اشتريت منك بعشرة فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول قول البائع أو يترادان البيعة قال فاني أرى أن أرد البيع فرده وعن عبد الملك بن عبيده مرفوعا إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان للمشتري الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك رواه مسعيد وظاهر هذه النصوص أنه يفسخ من غير حاكم قاله في الشرح فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد لقول ابن عمر رضي الله عنهما مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري رواه البخاري ويصح تصرفه فيه قبل قبضه لقول ابن عمر كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شيء رواه الخمسة وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البكر هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شئت إلا المبيع بصفة أو رؤيه متقدمة فلا يصح التصرف به قبل قبضه وإن تلف فمن ضمان البائع قاله في الشرح وإن تلف فمن ضمانه أي المشتري لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان وهذا نماؤه للمشتري فضمانه عليه إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فمن, فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه لتلفه قبل تمام ملك المشتري عليه فأشبه ما تلف قبل تمام البيع قاله في الكافي ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو غبة أو رهن قبل قبضه قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن البتي قال ابن البر وأظنه لم يبلغه الحديث أي قوله صلى الله عليه وسلم من ابتع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه متفق عليه وقال ابن عمر رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهون أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم متفقون عليه دل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه وبمفهومه على حل بيع ما عداه وإن تلف بافه سماوية قبل قبضه فسخ العقد لأنه من ضمان بائعه وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن على البائع لأنه مضمون عليه إلى قبضه أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله بمثل مثلي وقيمة متقوم والثمن كان مثمن في جميع ما تقدم إذا كان معين وإن كان في الذمة فلاه أخذ بدله انترف قبل قبضه لاستقراره في ذمته فصل فيما يحصل به القبض ويحصل قبض المكيل بالمكيل والموزون بالموزون والمعدود بالمعدود والمذروع بالذرع لحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل رواه أحمد ورواه البخاري تعليقا وحديث إذا سميت الكيل فكل رواه الأثرم وقيس العد والذرع على الكيل والوزن وروي عن أحمد أن القبض في كل شيء بالتخليه مع التميز وما بيع جزافا فقبضه نقله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 بشرط حضور المستحق أو نائبه لأنه يقوم مقامه لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا ابتعت فاكتل وأجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل لأنه تعلق به حق توفيه ولا تحصل إلا بذلك أشبه السقي على بائع الثمره وأجرة النقل على القابض نص عليه لأنه لا يتعلق به حق توفيه ولا يضمن ناقد حادق أمين خطأا سواء كان متبرعا أو بأجرة لأنه أمين الإقالة وتسن الإقالة للنادم من بائع ومشتر لحديث أبي هريرة مرفوعة من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة رواه نواجه أبو داود وليس فيه ذكر يوم القيامة ويفسخ لا بيع لإجماعهم على جوازها في السلم قبل قبضه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 وحديث لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه متفق عليهما وهو نوعان ربا الفضل وربا النسيئة وأجماعت الأمة على تحريمهما وأجماعت الأمة على تحريمهما وقد روى في ربا الفضل عن ابن عباس ثم رجع قال الترمذي وغيره وقوله لا ربا إلا في النسيئة محور على الجنسين قاله في الشرح. والأعيان الستة المنصوص عليها في حديث أبي سعيد مرفوعة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد أربى الاخذ والمعطي فيه سواء وهو أحمد والبخاري ثبت الربا فيها بالنص والإجماع واختلف فيما سوا قاله بالشرح يجري الربا في كل مكيل وموزون ون... ولو لم يؤكل على اشهر الروايات عن احمد ان عله الربا في الذهب والفضه كونهما موزوني جنس وعله الاعيان الاربعه كونهن مكيلي جنس وبه قال النخعي والزهري, والزهري والثوري قاله في الشرح ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تفعل جمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك رواه البخاري قال المجد في المنطقة وهو حدة في جريان الربا في الموزونات كلها لأن قوله في الميزان أي في الموزون وإلا فنفس الميزان ليست من أموال الربا انتهى فالمكيل كسائر الحبوب والأبازير والمائعات لكن الماء ليس بربوي لعدم تموله عادة ولأن الأصل إباحته ومن الثمار كالتمر والزبيب والفستق والبندق واللوز والبطم والزعرور والعناب والمشمش والزيتون والملح لأنها مكيلة مطعوبة وقد روى معمر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل رواه مسلم والمماثلة المعتبرة هي المماثلة في الكيل والوزن فدل على أنه لا يجري إلا في مطعوب يكال أو يوزن قاله في الكافي وقال في الشرح فالحاصل أن ما اجتمع فيه الكيل أو الوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا رواية واحدة كالأرز والدخن والذرة ونحوها وهذا قول الأكثر قال ابن المنذر هذا قول علماء أمصار في القديم والحديث انتهى والموزون كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وغزل الكتان والقطن والحرير والشعر والقنب والشمع والزعفران والخبز والجبن لجريان العادة بوزنها عند أهل الحجاز لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة رواه أبو داود والنسائي وما عدا ذلك فمعدود لا يجري فيه الربع ولو مطعوما كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض والضمان لما روى سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب أخرجه الدرقطني وقال الصحيح أنه من قوله ومن رفعه فقد وهم ولا فيما أخرجته الصناعة عن الوزن لزيادة ثمنه بصناعته كالثياب قال أحمد لا بأس بالثوب بالثوبين وهذا قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح لقول عمار العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين فما كان يدا بيد فلا بأس به إنما الربا في النسيء إلا ما كيل أو وزن والسلاح والفلوس ولو نافقة والأواني لخروجها عن الكيل والوزن ولعدم النص والإجماع وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم وهذا هو الصحيح قاله في الشرح أغير الذهب والفضة فيجري فيهما للنص عليهما فصل في اشتراط المماثلة والقبض فإذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر أو الموزون بجنسه كذهب بذهب صح بشرطين المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق لقوله فيما تقدم مثلا بمثل يدا بيد رواه أحمد ومسلم وعن أبي سعيد مرفوعا لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز متفق عليه وإذا بيع بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير صح بشرط القبض قبل التفرق وجاز التفاضل لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه أحمد ومسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم لا باس بيع البر بالشعير والشعير اكثرهما يدا بيد رواه ابو داود وإن بيع المكيل بالموزون كبر بذهب مثلا جاز التفاضل والتفرق قبل القبض رواية واحدة لأن العلة مختلفة فجاز التفرق كالثمن بالمثمن قاله في الشرح ولا يصح بيع المكيل بجنسه وزنا ولا الموزون بجنسه كيلا لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل رواه الأثرم لأنه لا يحصل العلم بالتساوي مع مخالفة المعيار الشرعي للتفاوت في الثقل والخفة فإن كيل المكيل أو وزن الموزون فكانا سواء صح البيع للعلم بالتماثل ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه رطبا ويابسا فإن لم ينزع عظمه لم يصح للجهل بالتساوي أو بيع يابس منه برطب لم يصح لعدم التماثل وبحيوان من غير جنسه قد كقطعة من لحم إبل بشاء لأنه ليس أصله ولا جنسه فجاز كما لو بيع بغير مأكول وفيه وجه لا يصح لحديث نهى عن بيع الحي بالميت ذكره أحمد واحتج به وقال الشيخ تقي الدين يحرم به نسيئة عند جمهور الفقهاء قاله في الفروع وعلم منه أنه لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه لما روى سعيد بن مسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان رواه مالك في الموطي ولانه جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه فلم يجز كالزيت بالزيتون قاله في الكافي ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويان عهمة أو خشونة لتساويهما في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان في ثاني الحال ورطبه برطبه كرطب برطب وعنب بعنب مثلا بمثل يدا بيد ويابسه بيابسه كتمر بتمر وزبيب بزبيب مثلا بمثل يدا بيد وعصيره بعصيره كمد ماء عنب بمثله يدا بيد ومطبوخه بمطبوخه كسمن بقري بثمن بقري مثلا بمثل يدا بيد ويصح بيع خبز بر بخبز بر وزنا مثلا بمثل إذا استوي نشافا أو رطوبة لا إن ولا يصح بيع فرع بأصله كزيت بزيتون وشيرج بسمسم وجبن بلبن وخبز بعجين وزلابية بقمح لعدم التساوي أو الجهل به ولا يصح بيع الرطب بالتمر والعناب بالزبيب. وبه قال ابن مسيب لحديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبص قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه مالك وأبو داود ولا بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه لحديث أنس إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة رواه البخاري قال جابر المحاقلة بيع الزرع بمائه فرق من الحنطة ولأنه بيع الحب بجنسه جزافا من أحد الجانبين فلم يصح للجهل بالتساوي ويصح بغير جنسه من حب وغيره كبيع برد مشتد في سنبله بشعير او فضة لعدم اشتراط التساوي ولمفهوم حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة رواه مسلم ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما او مع احدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرغم بمثلهما او بمدين او بدرغمين أو دينار ودرهم بدينار حسما لمادة الربا نص عليه أحمد في مواضع لما روى فضالة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلالة فيها ذهب وخرز اشتراها رجل بتسعة دنانير أو سبعة فقال صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما رواه أبو داود ولمسلم أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن فإن كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله أو بملح فوجوده كعدمه لأن الملح لا يؤثر في الوزن وكحبات شعير في حنطة ويصح أعطي بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوسا لوجود التساوي في الفضة والتقابض في الفلوس ويحرم ربا النسيئة بينما بعين التفقا في علة ربا الفضل فلا يبع أحدهما بالآخر نسيئة قال في الشرح بغير خلاف نعلمه عند من يعلل به لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد إلا أن كان أحد العواضين نقدا أي ذهبا أو فضة كسكر بدراهم وخبز بدنانير وحديد أو رصاص أو نحاس بذهب أو فضة فيصح وإلا لن سد باب السلم في الموزونات غالبا وقد أرخص فيه الشرع وأصل رأس ماله النقدان قال في الشرح ومتى كان أحد العوضين ثمنا والآخر مثمنا جاز النساء فيهما بغير خلاف وقال في الكافي ولا خلاف في جواز الشراء بالأثمان نساء. نساء من سائر الأموال موزونا كان أو غيره لأنها رؤوس الأموال فالحاجة داعية إلى الشراء بها نساء وناجزا انتهى إلا صرف فلوس نافقة بنقد فيشترط فيه الحلول والقبض نص عليه إلحاقا لها بالنقد خلافا لجمع منهم ابن عقيل والشيخ تقي الدين وتبعهم في الاقناع. وما لا يدخله لبى الفضل كالثياب والحيوان لا يحرم النساء فيه لما روى أحمد وأبو داود والدار قطني وصححة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى ابل الصدقة ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا عددا بشرط القبض قبل التفرق لحديث أبي سعيد متفق عليه وقد سبق وقال ابن المنذر أجمع كل من احفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد قاله في الشرح ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه ويكون صرفا بعين وذمة في قول الأكثرين ومنع منه ابن عباس وغيره قال في الشرح ولنا حديث ابن عمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أبيع الإبل بالنقيح فأبيع بالدنانير واخذ الدراهم وأبيع بالدراهم فآخذ الدنانير فقال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شيء رواه الخمسة وفي لفظ بعضهم أبيع بالدنانير واخذ مكانها الورق وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير باب بيع الأصول والثمار من باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو اقر أو أوصى بها أو جعلها صداقا ونحوه تناول أرضها إن لم تكن منقوفة كمصر والشام والعراق ذكره في المبدع وبناءها وفناءها إن كان لأن غالب الدور ليس لها فناء وهو ما اتسع من أمامها ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة والخواب المدفونه لأنها لمصلحتها كحيطانها وما فيها من شجر وعرش لاتصالها بها لا كنزا وحجرا مدفونين لأنه ليس من أجزائها إنما هو مودع فيها للنقل عنها فوك القماش قاله في الكافي ولا منفصل كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح لعدم اتصالها واللفظ لا يتناولها وقيل إن البيع يشمل ما جرت العادة بتبعيته ولا يدخل ما فيها من معدن جار وماء ونبع لأنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه ويدخل ما فيها من معدن جامد كمعدن الذهب والفضة والكحل لأنه من أجزائها أو متروك للبقاء فيها فهو كالبناء وإن ظهر ذلك بالأرض ولم يعلم به بائع فله الخيار لما روي أن ولد بلال بن الحارث باع عمر بن عبد العزيز أرضا فظهر فيها معدن فقالوا إنما بعنا الأرض ولم نبع المعدن وأتوا عمر بالكتاب الذي فيه قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيهم فأخذه وقبله ورد عليهم المعدن وعنه إذا ظهر المعدن في ملكه ملكه، وظاهره أنه لم يجعله للبائع ولا جعل له خيارا قاله في الشرح وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبلاء ولو لم يقل بحقوقها لأنهما من حقوقها وكذا إن باع بستانا لأنه سمر للأرض والشجر والحائط لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصر ونحوه لأنه مودع في الأرض يراد للنقل أشبه الثمرة المؤبرة قال في الشرح وإن أطلق البيع فهو للبائع لا أعلم فيه خلافة ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة لأن المنفعة مستثنات له ما لم يشترط المشتري لنفسه فيكون له ولا تضر جهالته لأنه دخل في البيع تبعا للأرض فأشبه الثمرة بعد تأبيرها وإن كان يجز مرة بعد أخرى كرطبه وبقول أو تكرر ثمرته كقثاء وباذنجان جان فالأصول للمشتري لأنه يراد للبقاء أشبه الشجر والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع لأنه يؤخذ مع بقاء أصله أشبه الشجر المؤبر وعليه قطعهما في الحال لأنه ليس له حد ينتهي إليه وربما ظهر غير ما كان ظاهرا فيعسر التمييز ما لم يشترط المشتري دخوله في المبيع فإن شرطه كان له لحديث المسلمون عند شروطهم فصل في بيع الثمار وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروك إلى أول وقت أخذه إلا أن يشترطه المبتاع لقوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلب بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع متفق عليه والتأبير التلقيح إلا أنه لا يكون حتى يتشقق فعبر به عن ظهور الثمره وهذا قول الأكثر وحكى ابن أبي موسى رواية عن أحمد أنه إذا تشقق ولم يؤبر أنه للمشتري لظاهر الحديث قاله في الشرح واختارها الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وكذا انبيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت وكرمان وجوز او ظهر من نوره مما له نور يتناثر كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز وخوخ او خرج من اكمامه جمع كم وهو الغلاف كورد وياسمين ونرجس وبنفسج وقطن يحمل في كل سنة فما بدا من عنب ونحوه او ظهر من نوره او خرج من اكمامه فولي البائع الا ان يشترطه المبتاع لان ذلك بمثابة تشقق الطلع في النخل فقيس عليه وما بيع قبل ذلك فللمشتري لمفهوم الحديث السابق في النخل وما عداه فبالقياس عليه فإن أبر بعضه فما أبر فللبائع وما لم يؤبر فللمشتري نص عليه للخبر وقال ابن حامد الكل للبائع لأن اشتراكهما في الثمرة يؤدي إلى الضرر واختلاف الأيدي فجعل ما لم يظهر تبعا للظاهر قاله في الكهف ولا تدخل الأرض تبعا للشجر إذا باع شجراء فإذا باد لم يملك المشتري غرس مكانه لأنه لم يملكه وللمشتري الدخول لمصلحة الشجر لثبوت حق الاجتياز له ولا يدخل لتفرج ونحوه فصل في بيع الثمار بعد بدو صلاحها ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع متفقون عليه والنهي يقتضي الفساد قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث لغير مالك الأصل فإن كان لمالك الأصل صح لحصول التسليم المشتري على الكمال كبيعها مع أصلها قال في الشرح وبيع الثمرة قبل الصلاح مع الأصل جائز بالإجماع ولا بيع الزرع قبل اجتداد حبه لحديث ابن عمره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري. رواه مسلم قال ابن المنذر لا أعلم أحدا يعذر عن القول به لغير مالك الأرض فإن باعه لمالك الأرض صح لحصول التسليم للمشتري على الكمال فإن بيعت الثمرة قبل بدو الصلاحي أو الزرع قبل اجتداده بشرط القطع في الحال الصح إن انتفع بهما وليسا مشاعين لأن المنع لخوف التلف وحدوث العاهة قبل الأخذ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه رواه البخاري وهذا مأمون فيما يقطع فيصح بيعه فإن باعها بشرط القطع ثم تركه المشتري حتى بدى الصلاح أو طالبت الجزة أو حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز أو اشترى عرية ليأكلها رطبا فأتمرت بطل البيع وعنه لا يبطل ويشتركان في الزيادة وعنه يتصدقان بها قاله في الشرح وإن اشترى خشبا فأخر قطعه فزاد صح البيع ويشتركان في زيادته نص عليه في بن منصور وقدم في الفائق أن الزيادة للبائع واختار ابن بطة أن الزيادة للمشتري وعليه الأجرة حكى ذلك في الإنصاف وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميعها قال في الشرح لا نعلم فيه خلافة وصلاح لجميع نوعها الذي بالبستان لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق ولأنه يتتابع غالبا هذا إذا اشترى جميعه فإن اشترى بعضه فلكل شجرة حكم بنفسها على الصحيح من المذهب قاله في الإنصاف وقدمه في المغني وغيره فصلاح البلح أن يحمر أو يصفر لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو قيل لأنس وما زهوها قال تحمر أو تصفار أخرجاه والعنب أن يتموه بالماء الحلو لحديث أنس مرفوعة نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد قوار الخمسة إلى النسائي وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها لحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب وفي رواية حتى تطعم متفق عليه وما يظهر فمن بعد فمن كالقثاء والخيار أن يؤكل عادة كالثمر قال في الشرح ويجوز لمشتر الثمرة بيعها في شجرها روي ذلك عن الزبير بن العوام والحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي وابن المنذر وكرهاه ابن عباس وعكرمة وأبو سلم لأنه بيع له قبل قبضه ولنا أنه يجوز له التصرف فيه فجاز بيعه كما لو قطعه وقولهم لم يقبضه ممنوع فإن, فإن قبض كل شيء بحسبه وهذا قبضه التخليه وقد وجدت انتهى وما تلف من الثمره قبل أخذها فمن ضمان البائع وهو قول اكثر أهل المدينة قاله في الشرح لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وفي لفظ قال إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق رواه مسلم ولأن مؤنته على البائع إلى تتمة صلاحه ما لم تبع مع أصلها فمن ضمان المشتري وكذا لو بيعت لمالك أصلها لحصول القبض التام وانقطاع وانقطاع علق البائع عنه أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته فإن أخره عن عادته فمن ضمانه لتلفه بتقصيره قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب وعلي جماهير الأصحاب والجائحة ما لا صنع لآدمين فيها إن أتلفها آدميون فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة قاله في الكافي وغيره ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته